والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ بِئْسٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ رَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة